أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتذونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا عليك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً